إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة النزجاجة كأنها كوكب دري يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زِيتُونَةٍ لا شَرْقِيَةٌ وَلا غَرْبِيَةٌ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأنفال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. رجال الله تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار